فَضَائِقٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا, واعلموا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْتَزِلِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ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 وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتَّهُم مِّنَ الْمُشْرِفِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُضَاهِرُوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سنخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصده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 فشدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في المؤمن إلا ولا ذنب وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعبهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانا وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم أول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 وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْرَكُوهُ وَلَمَّا يَعْلَمْ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ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 ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حمطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعملون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 الذين آمنوا وغادروا وداهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوانه وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ آمِنُوا لَا تَسْتَغِيثُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَكُمْ لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبَّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاءُ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسازها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يهدي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصرته الله في مواقن كثيرا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 الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون ندس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من قبله إن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 قاتله الله أما يقفكون اتخذوا أحبارا وغربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أكبروا إلا ليعبدوا إله واحدا اَمَّا الَّذِينَ يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ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 ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون أداب على الفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها فَتُقُوا بِهَاجِبِهِمْ وَجُوبِهِمْ وَظُهُورِهِمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَأُقِيمُوا مَا قَدَّمْتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الذين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشرفين كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحَرِّمُونَهُ عَامًا وَيُحِلُّونَهُ عَامًا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِوَاطِرُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ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 فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنْصُرُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبدِلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَغُرُّهُ شَيْءٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إن لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معناه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 وَجَاهِدُوا فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشفقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون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 فَتَبَقَّهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجْتُ فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا قَبَلًا وَلَا أُضِيعُ خِلَالَكُمْ يَذُغُنكُم فِتْنَةٌ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ لَقادِرٌ تَمُّ الفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسقهم وإن تصبك مصيفة يقولوا يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون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 نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِندِهِ أَوْ بِأَجْلِنا فَتَرَبَّصُوا إِنَّ مَا حُمْتَرِفُصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ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 مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِلَّا مَنْعُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا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 والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سزيل الله وابن السزيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يهدون النبي ويقولون هو أظنه قُلْ أُذْنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ, ورحمة لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُخْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْبُوكُمْ واللَّهُ وَرَسُولهُ أَحَقُّ أي يُبُوه إِ كَرؤ مِنين لََمْ يَعَلَم أَهُ مَيْ يُحَادِد اللَّهَا رَسُ لَهُ فَأََّ لَ نَا وَجَهََّمْ فَأَنَّ لَ نَا رَجَهًا مَ ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله أخرج مما تحذرون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 فَكِِن كُُّ عَّد قِ فَتَذأََّهُم كَ جَرينمُنَافِ قُونَ وَالمُنَافِ قاتُ بَعْضُهُمِ بَعْ يَأْمُونَ بِرمُ كَر وَينهَوونَ عَنِرِمَعُوف وَيَققونَ أيذِي يَهُ نَسُ اللهَّه إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها هي حسبهم ولعنه الله ولهم عذاب مقيم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 وَلَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ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 يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيبون الصلاة ويكتون الزكاة ويقيعون الله ورسوله أولئك سيرحمه الله إن الله عزيز حكيم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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأوالهم جهنم ومئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وأموا بما لم يدالوا وما نقموا إِلَّا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يقو خيرا له فإن يتولوا يعذبه الله عذابا أليما في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 فَمَآ ءَاتَٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ بِمَا أَخْلَفُوا۟ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ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 يَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ الله مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِئُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَأْوِي جَهَنَّمَ مَا أَشَدَّ حَرَّهَا وَلَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا دَزَاءً بِمَا كَانُوا يكسبون.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 وَجَاءَ الْمُعَذِّبُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ يُؤْذَنُ لَهُمْ وَقَالَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ رَسُولًا سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمُضَارَّ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ يَقُولُ حَضَرَجَ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عليه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 فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِم قُل لَّا تَعْتَذِرُوا لَن يُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَعْلَمُ اللَّهُ عَمَلَكُمْ ظَنَّ مَنِ اتَّخَذُوا الدِّينَ مَلْكًا وَأَهْلَهُ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رجل. وَمَا أُوااهم جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرْضَوْنَ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ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 عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ الشَّرِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَلَا الله مِنْ خَيْرٍ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا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 وَأَن أَهْلَ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَقَالُوا عَمِلْنَا صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئًا خَلَقَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَآخَرَ شَيئًا عَسَى الله أَن يَتوب عليهم إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ أُغْنِ أَمْوَالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ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 وَقُلِ عمللوا فَسَى اللَّهُ عمللَكُم وَرسُولهُ وَلمُؤْمِنون وَسَتُ رَدُّون إ عَ الرعبِ وَالشَّهادَةِ فَيُونَِّغُكُم بِمَاكُ تُم وآخرون مرجون لامر بالله ان ما يعذبهم وانما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرا و وتفريقا بين المؤمنين وَإر الصَادَ لِمَن حَبَ اللهَّه وَرَسُولهُ مِن قَبْ وَلَا يَحِْفَُّ إ أَرَدمَا إَِّحُسْنَ واللَّهُ وَشحَدُ إهُم لَذِبون لَا تَقُم فيِيهِ أَبد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 والله لا يهدر قوم الظالمين لا يزال بنيانه التي بنوا ذيبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن له الجمة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وَمَن أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الذي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الَّذِينَ عَابِدُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِقُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِمَوْتَى يُفِرُّونَ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُرْبًا وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُرْبًا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عن موعدة وعدها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 إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 إنه بهم رءوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفس وظنوا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه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 ولا يطعون موطئا يغيظ الغفار ولا ينالون من عدو النيلا إلا يكتب, لهم إلا يكتب لهم به عمل صالح إن الله لا يبيع أبر المحسنين ولا ينفعون نفقة شغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون راديا إلا كتب لهم ليجزيه الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كان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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِرُوا الَّذِينَ يَنُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْغَةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ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 انزلت سورة مضر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قول لا يفطرون فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنبتم حريص عليكم بالمؤمنين رغوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه تركلت وهو رب العرش العظيم